العالمين وأصلي وأصليما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على ما تيسر من فوائد سورة الفاتحة. وانتهينا فيها إلى آخر آية. وكانت كلامنا على قوله تعالى وربنا لي. وكان موضوع البحث هل يؤخذ جاهل؟ ما ترك من الواجب فيؤمر بقضائه أو لا وذكرنا خلاف العلماء في ذلك وبينا أن دليل من قال إنه لازمه قضاء مثاك حديث المسيء في صلاته وحديث المسحابة التي كانت تستحاب ثلاثة هر وتدعو الصلاة في وقت الاستحابة مع وجودها عليها وإن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركت من الصلوات ومن أعدلت على هذا حديث أمار بن يسعر الله أمين حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب أصابته جنابة وليس عنده ماء فجعل يتمرعوا في الصعيد كما تتمرعوا الدابة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له إنما كان يكفيث أن تقول بيديك عاكبا وضرب بيديها الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه بعضهما الضعب ولن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما صلاه بذلك حتى الذي لم يكن على وفق الشرع وهذا القول بلا شك موافق لعموم قائدة الشريعة وهو المسر وعدم المسر لأن النسان لو أخل بواجب لسنوات كثيرة ثم قلنا إنه يجب عليك فكان في هذا صعوبة وربما يكون فيه تنفير وربما يكره أن نقوم بالعبادة من أجل هذه المشقة نعم لو فضر أن الإنسان بلغه شيء من العلم ولكنه تهاون وسكت وقال كما يقول البطالون لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تصركم. فهذا قد منزمه وقضاء ما فات من أجل تفريطه وتهاونه والأمر ولكل مقام مقام والذي ينضي في هذا المسألة أن لا يختافيها بوجه عام لكل الناس بل تكون فتوى فيها حسب كل قضية جعينها وبإمكان إنسانا نعرف من المفرد من غيره وفي هذه السورة العظيمة التي سموها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الكتاب وأمة القرآن فيها دليل على مضمون ناجح ناجح به الطاعة فهي أم وفاتحة لأنها تشمل على أنواع التوحيد وتشتمل على الإشارة إلى الشرائع وتشتمل على الإشارة إلى الوصول. والملائكة وعلى اللوم الآخر وعلى أقسام الناس فكل معاني القرآن تتضمنها هذه الصورة بالإشارة والجلالة التضمنية والتزامية و... ففيها من تذهب الولهية قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إن الله هو ذن على خلق الأجمعين وفيها من تحديد ربوبية قوله رب العالمين والربوبية تكون عامة وتكون خاصة وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وحارون فالربوبية الله تعالى لموسى وحارون وأمثالهما من الرسل أسكر ربوضيته كفرعون وحامان وقارون بأن ربوضيته كموسى وحارون وأمثالهما من الرسل ربوضية خاصة فيها عناية وتوفيق لأمر لم يوفق له أكثر خلق أما الأسماء والصفات ففيها الألوهية والرحمة والوصف بالح... الحمد والوصف الحمد وكل هذا من أجل كمال صفاته العز وجل وأما اللوم الآخر في قوله مالك يومك وأما العبادة والاستعانة في قوله إياك نبضو وإياك نستعين وهي تشمل جميع الشريعة لأن الشريعة أقوال وأفعال وإعتقادات وإن شيء نطلب إيجاده وإن شيء نطلب اجتنابه وكلها داخلة في ذنب قيمه إياك نعبد وإياك نستعين. إذ لا يمكن الإنسان أن يدع شيئا إلا بمعنة الله ولا يقوم بشيء إلا بمعنة الله وعن الإيمان بالنلائكة فإن هو أخذ من قوله سراط الذين آمنا عليهم لأن الذين آمنوا الله عليهم من الرسل والوافق بين الله وبين رسله وجب لي على سلطان السلاطين أنهم موكّل بالوحي ثم إن سراط هؤلاء الذين آمنوا عليهم متضمن بالإيمان بالملائكة وأما الإيمان بالقدر فيؤخذ من طيب رب العالمين لأن معتظر الوضية أن يكون كل شيء بتقسيره وقضائه وقدره وأما أقسام الناس فيما أرحى الله لرسله فقد تضمنه قوله صراط الذين عنام الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم فنهلم أن من تتدر هذه السورة وجدها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن وفاتحة الكتاب ولهذا أوجد الله تعالى على بسان عسول صلى الله عليه وسلم قراءتها على كل مصنم فقال عليه الصلاة والسلام في حديث رباد من الصامت الثالث الصيحي لا صلاة لمن نقرأ بفاتحة الكتاب وفي حديث هذه هريرة قال عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بإن مقرأ فيخداج فيخداج, فيخداج فيخداج فيخداج يعني فاسدة وهذا يدل على أهمية هذه الصورة ويومها ولكن هناك شيء ينبرد تنبه له وهي أن بعض الناس يستفتح بها كل شيء ويجعلها هي الصورة التي تبرق بها في كل مناسبة وهذا شيء من البدء لأن هذا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الأمور بها وإنما كان يتدعو بها قراءة الصلاة نعم هي رقية إذا قرأ بها على المريض بإخلاص أو على النذيع فإنه ينتكو بها بإذن الله الحمد لله رب العالمين وأصلوا وأصلوا على نبينا محمد